بسم الله الرحمن الرحيم الحق مالحق ما وما أدراك مالحق ما كذب السموذ وعد بنقارع فَأَمَّا تَمُودُ فَأَهْلِكُهُ بِالطَّاوِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُهُم بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فهل ترى لهم من باقي؟ و جاء فدعوا ومن قبله والمؤتفيات بالخاطئة فعفوا رسل ربهم فأخذهم أخذ الضابية لما طغلنا أحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخت الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجباد وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجاء تحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تربون يومئذ تربون لا تخاف منكم خافية فَأَمَّا مَنْ عُوِّتِ يَكْتَابَهُ بِيمِينِهِ فَيَعْطُونَ كتابه بيمينه فيقول فيقول ها هم قرأوا كتابي إني ظننت أني مذاق حتابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دالية كونوا واشربوا هنيا كونوا اشراقا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية ومن ما من اوتي كتابه بشماله وَأَمَّا الْعُوَّتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ يَا لِيْتَنِي لَمْ عُوَّتَ كِتَابِهِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِهِ يَا لِيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ يَا لِيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ ما عني مالية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية وأما من أوتي كتابه بجماله فيقول فيقول يا ليس لي لم أوت كتابيا، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا، ولم أدري ما حسابيا، ولم أدري ما حسابيا، يا ليتها كانت لقابيا، يا ليتها كانت لقابيا، ما. اني سلطانيه خذوه خذوه خذوه فبلوه ثم في جهيم ثم في سلسله ثم في سلسله زرعها سبعون ذراعا هو كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحفظ على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميد فليس له اليوم هنا حميد ولا طعام إلا من ذئبين لا يأكله إلا ولا أقسم بما تغفرون وما لا تغفرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون تنفرون رب العالمين ولو تقوى علينا بعض الأقانين لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل فما منكم من أحد عن محاجزين وإنه لتذكرة للمستقيم وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِّلْمُسْتَقِيمِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَذَرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَتَبَّشَّ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ